أفتوى على الله كذبا أم به, به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إِن شَاءَ نُفْسِدَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْتَطِعَ عَلَيْهِمْ فَسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن شَاءَ نُفْسِدَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْتَطِعَ عَلَيْهِمْ فَسَفًا مِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَابِدٍ مُنِيب يَجِئْنَ لَأَيَّةٍ لِكُلِّ عابدٍ مُنِيرٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَجِبَالُ أَوْدِيَةَ مَعَهُ وَالطَّيْرُ يَجِبَالُ أَوْدِيَةَ مَعَهُ وَلَمَّا نَالَهُ الْحَدِيدُ وَأَلَمَّ بِهِ الْحَدِيدُ إِنَّهُ مَلْسَبِغَاتٌ وَقَدَّرَ فِي الصَّرْدِ إِنَّهُ مَلْسَبِغَاتٌ وَقَدَّرَ فِي الصَّرْدِ وَمَنْ صَالِحٌ وَمَنْ صَالِحٌ إِنِّي بِمَا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ وَاشَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يديه بإذن ربه امَنَّ الهدى يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من له ما يشاء محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل شكرا وقليل من عبادي الشكور وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دللهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساته فلما خر تبينت الجن الألو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون